وفاق الفعل في الوجهين الشرع وتعريف الفقهاء إثقاط القضاء قال وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين الشرع أحمد وقيل في الأخير لوصحة العبادة يعني إثقاط القضاء والخلف لفظي على القول الرضا قال بصحة عقد اعتقاب الغاية والدين لجزاؤه اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبد وقيل اسقاط القضاء ابدا عرفنا تعريف الصحة عند المتكلمين وفاقوا الفعل للوزين الشرع وعند الفقهاء اسقاط القضاء واقتصر كثير من الأصوليين أو أكثر الأصوليين على هذين التعريفين يعني على ذلك تعريف الصحة عند الفقهاء وتعريف عند الأصوليين ولم يزيدوا على ذلك بأن يذكروا تعريفا يجمع صحة العبادات والمعاملات معا لكنه هنا قال بصحة العقد وصحة العقد أو التعبدي وفاقة الوجهين شرع احمده قال في التحبير ويجمعهما ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه يعني ويقول الصحة في المعاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها قال الأميدي ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا ترتب أحكامها المقصودة بها عليها هذا تعني في المعاملة فالأميدي يقول ولا بأس بأن يقال أيضا هذا في العبادات قال الطوفي لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها مقصود العبادة العبد يتعبد لله تعالى هذا الرسم الذي يكون عليه الإنسان إن مصلحته تعبده لله تعالى وقضوعه له. ثم المقصود الثاني براءة ذمة العبد من هذه العبادات هذه التكاليف والثواب. فإذا أفاد ذلك كان معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء فتكون فحية. فقال المرداوي يجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الخيال عليه. وقال أثر الأصليين يفردوا كل واحد من الصحة في العبادات والمعاملات بحد وجمعهما في جمع الجوامع والبرماوي وغيرهما بحد واحد فقالوا رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرق وهذا يشمل لإيه عبادة المعاملة كما قلنا في المرة السابقة ثم نقل عن الكوران أنه قال لو قيل الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطوير لكان أولى ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ثم قال هذا التعريف يشمل تعريف الفقهاء والمتكلمين إذا قلنا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليه لأن الخلافة حينئذ سيكون في تفسير الأثر ما هو يعني عباد ماقول الصحة عند الفقهاء إسقاط القضاء وصحة عند المتكلمين وفاء للوجهين الوجهين الشر، فيمكن أن أقول الصحة في العبادة والمعاملة عند الفقهاء والمتكلمين ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. غاية أن ذلك الأثر عند المتكلمين غير الأثر عند الفقهاء، فالآثار عند المتكلمين إيه هو موافقة الشر والآثار عند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة وهذا التفسير جيد يعني هذا التعريف للصحة جيد وإن هذا أخذ به المردو في التحذير قال ولذلك تابعناه على هذا الحد وقد قال الشرازي لو قيل المعاملات ترتب ثمرة المطلوب منه عليه شرعا اضطرق ولو قيل العبادة صحيحة بأن التفسير فلا حرد إذن تفسير الذي يجمع القولين ويكون الخلاف حينئذ في تفسير لفظ في هذا التعريف هو أن تقول الصحة مطلقا بقى يعني مطلقا يعني مع في عبادة معاملة وعند الفقاء المتكلمين ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ويبقى الخلاف بعد ذلك في الأثر ما هو إيه الأثر المطلوب هل هو موافقة الشرع أو إثقاط القضاء قال بصحة العقد اعتقاب الغاية بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين لجزاء اي الكفاية يقول بصح في جمع الجوامع بصحة العقد وبصحة العقد ترتب آثاره لو عبر عنه هنا الغاية بصحة العقد اعتقاب الغاية في جمع الجوامع قال ترتب آثاره ما الفرق هو هنا عبر بالاعتقاب بدل الترتب وهما بمعنى واحد ان اعتقاب افتعال كون الشيء عقب الشيء والترتب يكون المترتب عقب المترتب عليه صح كذا مترتب على كذا يعني جاء بعده في رتبة بعده واعتقبه اي افتعل من العقب يعني جاء عقبه يعني جاء ايضا بعده فلا فرق بين ان تقول ترتب وان تقول اعتقاب الغاية والثمر أيضا بمعنى واحد لما قال بصحة وبصحة العقد ترتب آثاره الآثار بمعنى الغاية بصحة العقد اعتقاب الغاية لكن الفرق أنه هنا أدخل ال على الغاية بخلافه في جمع جمع فإنه جعله مضافا إلى الضمير هذا ترت ترت آثاره يعني آثار العقد آثار الضمير يعود على العقد هنا لما قال اعتقاب الغاية غايت إيه غاية العقد فمعرفها منين وفيش مضاف إليه قال قال عند الكوفيين ليس عند البصريين عوض عن المضاف إليه ولها شواهد في اللغة ولها شواهد في القرآن الكريم تقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى يعني مأواه فقال هنا عوض عن الضمير المضاف إليه عند الكوفيين فهو شرع هذا وقال اعتقاب الغاية يعني, يعني بصيغه العقد اعتقابه غايته بس لما اقول غايته يجيب الضمير استبدله وقال ايه الغاية البدل بدل الهاء اذا لا فرق بين التعريفين والتعريف المنظوم والمنثور والمراد بالآثار ما بل آثار اذا قلنا صيحه العقد اعتقاب اثاره يعني الاثار ما المز... كان عليه مترتبه عليه ان يملك البائع الثمن ويملك المشتري المثمن والمبيع ويصفح له أن يتصادف فيه بالبيع وما إلى ذلك وإذا كان مثلا في النكاح يستمتع بامرأته وإذا كان في الأمة اشتراها فإنه يستخدمها ويستمتع بها وإذا كان في الإيجارة فإنه ينتفع بهذا المؤجر وهكذا في كل العقود إذن أثر العقد يترتب عليه متى ترتب أثر العقد عليه فإن العقد صحيح هنا في جمع الجوامع ادخل الباء وكذلك تبعه قال اتبعه في, في في السيوط قال بصحة العقد اعتقاب الغاية لم يجعل الصحة هي اعتقاب الغاية ولا هي ترتب الاثر لاحظوا من تعريف الان المل شوية في التحبير الصحة عبارة عن ترتب الاثر المطلوب من الفاعل عليه واجمع مع التعريفين جعل الصحة ماذا هي نفس الترتب جعل الصحة نفس ترتب الاثر جمع الجوامع ما عنش كده جمع الجوامع قال ايه بصحة عقد اعتقاب الغاية يعني ان الصحة سبب في اعتقاب الغاية يعني بسبب صحة العقد تترتب الاثار السيود يقال بصحة العقد اعتقاب الغاية وابن السيود قال بصحة العقد ترتب آثاره يبقى هناك فرق بين الصحة وترتب الآثار بخلاف التعريف اللي احنا قلناه من شوية الصحة هي عبارة عن ترتب الآثار ودي طريقة ابن الحاجب ومجموع يعني كثير من الوصوليين يجعلون الصحة هي عين ترتب الآثار فابن السبكي نظر في ذلك قال لا الصحة مش هي عيلة ترتب الآثار بل بالصحة ترتب الآثار حسين بفرق ولا لا طيب قال الزركاشي طبعا بصحة العقل اعتقابه كيف اعرف اعتقاب ابتدى مؤخر صحة العقل جره مجرور وتعلق بمحلوس خبر مقدم وتقدير الكلام اعتقاب الغاية كائن او مستقر او استقر بصحة العقد يمكن كده اعتقاب مفتنى مؤخر وهنا ايضا بصحة العقد ترتب اثاره تكون ترتب مفتنى مؤخر وبصحة العقد خبر مقدم يقول الزركاشي ان له مقصد بياني في هذا يعني ليه قدم الخبر ليه مقلس ترتب الآثار بصحة العقد ليه قدم تقديم محق الدخيل يفيد الحصر وهل هو يريد الحصر هو يريد حصرا اضافيا قال التنبيه على الحصر فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير فواقع بها أن يثبت بها الحكم المقصود من التصرف كالحل في النكاح لأنه مقصود النكاح الحل حل للشمتاع والملك في البيع والهبة وهذا أحسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الأثر اللي احنا هل نمن شوية بقى أن يجعل الترتب هو الصح ليه قال فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد الصحة ينتج منها ترتب الأثر وليست الصحة هي ترتب الأثر هناك فرق بيننا نقول صح العقد فتركبت آثاره عليه وضينا نقول صح العقد وصحته ترتب آثاره عليه فإن نقول صح العقد المعنى هو يقول الزركافي ليه ده أحسن ليه تعرف جمع جمع أحسن ولماذا كانت زيالة الباء على صحة لها معنى كبير جدا بصحة العقد اعتقابه الغاية بصحة العقد ترتب آثاره غير لما قولك صحة العقد ترتب آثاره البهو دي ليه عملت سرق كبير ألبت الكلام خالص ليه من يقول أنا قلتها خلاص كذا مرة من يقولها باللقتي ما الفرق بين أن أقول صحة عقد ترتب آثاره عليه وبينها نقول بصحة العقد ترتب آثاره عليه هم؟ هي نفس الترتب على الأول وعلى الثاني الترتب ثمر وقات بعده صحة العقد فإن نقول صحة العقد فترتبت آثاره عليه فلهذا لم يجعل المصنف صحة العقد ترتب الآثار بل بصحة العقد يترتب الآثار وفق من قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر وترتب الأثر ينشأ عن الصحه في فرق بين القولين الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر ترتب الأثر ينشأ عن الصحة هه هه هه هه هه هه ينشع عنها ترتب الأثر ترتب الأثر ينشع عن الصحة فإن الأول إنه هو الصحة ينشع عنها ترتب الأثر يقتضي أنها حيث وجدت ترتب عليها الأثر الصحة ينشع عنها ترتب الأثر إذا كلما وجدت الصحة نشع عنها ترتب الأثر وعلى هذا فيجئ الاعتراض بالبيع قبل القبض أو في زمن الخيار فإنه صحيح ولم تترتب عليه آثاره إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان الانتصار عنه فإن الأثر ليس الانتفاع بل حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع البيع قبل خلي البيع في زمن الخيار إذا بعت في زمن الخيار فهذا البيع الآن صحيح ولا لا؟ لكن هل تترتب آثاره عليه لا لأن ممكن يفسق هذا العقد فالبيع صحيح ولكن لم تتركظ اثره فليس كلما وجدت الصحة وجد ترتب الاثار والثاني لا يضطبي ذلك وإنما مقتضاه ويقول ترتب الاثر يرجع عن الصحة مقتضاه أن ترتب الاثر إذا وجد من شاءه الصحة يبقى مش كل ما الصحة توجد يوجد ترتب الاثر لكن كل ما ترتب الاثر يوجد لابد أن يكون ناشئا عن صحة يبقى توجد الصحة ولا يوجد اثاؤها ولكن الاثر لا يوجد من غير صح تهمت من فرق وإنما باقتضافة نترتب الاثري إذا وجد من شأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة صحيح لأنك لا يلزم من ارتفاع الاثر ارتفاع المؤثر لكن الاثر لا يوجد من غير مؤثر ومع سلامتها من الاعتراض السابق يعني مع سلامة العبارة هذه عبارة دقيقة أيضا فيها إشارة إلى أن المانع إلى ذلك الخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع المانع اللي هو ان احتمال الفشخ في الخيار لو زال هذا المانع وتم العقد ما الذي يجعل الأثر يترتب مش ان المانع زال وإنما نفسه الصحة فقال فالعلة تعمل عملها اللي هي الصحة غير مستند عملها إلى زوال المانع لأنه قال بصحة العقد اعتقاب الغاية هو دمان الحصر لا تعتقب الغاية الا بالصحة مش مانع. وانما بنفس الصحة هذا حاصل ما قاله المصنف ولك ان تولد عليه الخلع والكتابة الفاسدين ممكن بعد ذا كله كمان تولد عليه إيه بقى؟ الخلع والكتابة الفاسدين فانه يترتب عليهما اثرهما من, البيبو... من البينونة والعبق مع انهما غير صحيحين الخلع الفاسد ترتب عليه الاثر البينونة كبير المرأة عن زوجها والعدق الفاسد يترتب عليه الاثر وهو الكتابة الفاسدة ترتب عليها اثرها وهو او يترتب عليه اثرها, عليها أثرها وهو العدق فلم يصح قول ان ترتب الاثر ينشع عن الصحة وكذلك الوكالة, الوكالة والقراض الفاسدين فان الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف هذا اراد وجوابه من وجهين احدهما أن المراد ترتب كل آثاره عليه أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع بحيث لو حصل الشرط وزال المانع يحصل يعني فهذا لا يرد عليه الثاني أن هذه الأثار, الآثار التي تتكلمون عليها البينونة والعبق وما إلى ذلك ليست من ناحية هذا العقد الفاسد بل الأمر خارج عن تضمنه وهو صحيح في نفسه أما الخلع والكتابة فإن ترتب الأثر على الخلع والكتابة ليس من جهة العقد وإنما من جهة التعليق وانا جاءت التعليق واما الوكالة والقرار فمن جاءت الاذن الى اخره ما قال ثم قال طيب هذا, هذا كلام الزركش وجيد على بصحة العقد اعتقاب الغايد ايضا قال المحلي في شرح جمع الجوانع وبصحة العقد التي هي أقدم مما تقدم موافقة الشرع مما تقدم أنه عنده متكلمين يعني ترتب أثره أي أثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح فالصحة منشأ الترتب لا نفسه لكي يفرق بين التعريفين لا نفسه كما قيل قال المثنس بحيث بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها من يسمع الكلام ده؟ بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها. لا أنها حيثما وجدت نشأ عن. نفس كمان نحن ونا نذكر كشئ. مش هذا عودك تعيد الضمائر. بمعنى قولك أو الضمائر كده. بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها. لا انها حيثما وجدت نشأ عنه قول انت كده معنى انه ايه انه ده الضمير ايه الهاء دي ايه تعود على ايه ايوه بمعنى انترتب الاسر حيثما وجدت وجدت لا حيثما وجدت فانه نشأ عنها عن الصحات لا انها اي الصحة حيثما وجدت نشأ عنها الترتب عشان احنا قلنا العرض عشان احنا قلنا البيع في دمن الخيار فهذا الإيراد من أجله فسره بذلك قال حتى يريع حتى لا يريع علينا البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه آثره وتوقف وتوقف وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقدح في كون الصحة منفأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفوا على حوالان الحول وقدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما ليهما والاصر معنى الكلام بقى وترتب اثر العقد بصحته طيب هنا اوردوا ايضا ايرادا قال الناصر هذا التعريف يرد على عكسه الطلاق في الحيض مع انه صحيح غير موافق للشرق يقول تعريف المتكلمين ان الصحة موافقة الشرق وانت بدل الصحة ترتب عليها اثرها طيب الطلاق في الحيض عند جماهير اهل العلم ايه واقع خلافا لما قالوا انه لا طق جمهور اهل العلم قال بالوقوع بناء على هذا القول الطلاق في الحيض هل وافق الشرع لا طب كيف ترتبت آثاره عليه تقول الصحه بها ترتب الاثار كل ما يلاقي ترتب الآثار يبقى ايه في صحة وانا بفصل الصحة بايه موافقة الشرع يبقى الصحة اللي هي موافقة الشرع بها ترتب الآثار بمعنى انه كل ما وجد فهو ناشئ عن صحة يعني موافقة الشرع دي مشكلة لانا اطلقت الحيضه مش موافق للشرع الإرادة واضح يخونا فإن قيل الطلاق حل لا عقد واحد قال لك نجاوع عن الموضوع ده نحن في العقود والطلاق ده حل فسك يعني حاجة ده مش عقد مش بدأ حاجة ده بفك حاجة صارتنا نتخلص حل لا عقد قلت فاردوا على التعريف المتقدم لمطلق الصحة واجاب ابن قاسم بأن المرادة بموافقة الشرع شو بها الإجابة استجماع أركانه وشروطه صحة العقد بأن يستجمع موافقة الشرع في ايه في ان تتلزمع فيه الاركان والشروط والطلاق في الحيض قد استكمل ما يعتبر فيه شرعا من الامور المعتبره فيه واما خلوه عن الحيض فلم يعتبر فيه لا ركنا ولا شرطا يعني مش من شروط الحيض ولا من اركان من شروط الطلاق ولا من اركان الطلاق المعتبر أن لا يكون في الحيض وان كان واجبا في نفسه وفرق بين ما يعتبر في الشيء من جهة كوني ركنا او شرطا وما يجب فيه من غير اعتباره فيه فلا فاعتباده بالطلاق متوقف على ما يعتبر فيه يعني من حيث الاركان والشروط وحله وحله يعني حل الطلاق متوقف وحله على الخلو عن الحيض يعني وحل الطلاق متوقف على الخلو عن الحيض فالجاهه منفكه كما ان الصلاه ده بقى ابنان عند الشافعيه يعني كما ان الصلاة لم يعتبر في الاعتباد بها اجتناب غصب سترة او مكان وإن اعتبر ذلك في حلها فتصح بسطرة منصوبة ومكان منصوب وتكون معتداً بها مع الحرمة فالحرمة عارضة فيهما تأمل كلام جميل إذن بصحة العقد اعتقاب الغاية يعني فترتب آثار العقد عليه يعني التمكن من التصرف آثار العقد أن يتمكن العاقد من التصرف فيما هو له كأنه مثلا إذا باع يملك السلعة إذا اشترى سلعة يملكه أن يبيعها مرة أخرى صارت ملكا له سكيحنا بأن حاضر البيع بصمت فاسد ليه ليه حاضر البيع فاسد لأن أنا اشتري منك سلعة معناها أن السلعة دي ومن ومنحق لحظة الشراء بعد الشراء مباشرة وصحت الشراء إن بيع والسل فيها برحت وأدرها وعن فيها كل حاجة فأن تمنعني من بيعها هذا عقد هذا شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد سرًا ماشي؟ فبصحة العقد تترتب الآثار. كالبيع إذا صح العقد ترتب أثر من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك وكذلك إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها أثرها مما أباح الشارع له مما أباح الشارع له به فينشأ ذلك عن العقد أول ما تعقد على زبتك خلاص ترتبت الآثار تقدر تعمل كل حاجة صح إلا ما وعدت ألا تفعله من باب الوفاء بالوعد أول ما تبني بها فورا ما تقعدش بقى الشهر الجاي ليه بصحه العقد ترتب الاثر فأول ما عقد المأذون وقام ومشي تمسك ايده على طول هل في توقف يا طننا بس هي من خمس دقايق كانت كانش ينفع تعمل كده طب ايه اللي حصل عقد صحيح ترتبت اثاره عليه هذا معنى ترتب الاثر وبصحة... والدين لجزاؤه بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين لجزاؤه ايه بقى الدين ايه لقنامة جرورة انها معطوطة على قوله العقد بصحة العقد وصحة الدين والدين هنا بمعنى العبادة صحة العقد وصحة العبادة جعل عبر عن العبادة بالدين ما الذي جرها؟ على تقدير مضاف وهي مضاف على تقدير أنها مضافة إلى قوله صحة بصحة العقل وصحة الدين الإجزاء كيف تعرف نفس الكلام الإجزاء بصحة الدين أي الإجزاء واقع أو كائن بصحة الدين فالإجزاء مفتدأ مؤخر والدين ها الجروا مذروبا؟ هذا مضاف إليه على حذف مضاف والتقدير صحة الدين بصحه الدين والجروا المذروم متعلق بمحدث خبر مقدم والمعنى وبصحه الدين تحصل الكفاية أو الكفاية لما تيجي بقى عشان تعبر صح الكفاية حاصلة بصحه الدين اللي هو الإجزاء يعني الدين الإجزاء أي الكفاية بدل من قوله الاجزاء او عقص لو ما على ان اي التفسيرية عاطفة على قول وان كان ضعيفا يبقى والدين, والدين الاجزاء اي الكفاية الاجزاء الذي هو الكفاية حاصل بصحة العبادة صحة الدين يعني بصحة العبادة يبقى معنى البيت من اول من اول كده لا بصحة العقل اعتقاب الغاية او ترتب الاثر حاصل بصحة العقب والإجزاء الذي هو الكفاية حاصل بصحة العبادة ده معنى البيت بصحة العقب اعتقاب الغاية والدين لجزاء الإجزاء يعني لكنه من أجل الوزن جعلها هكذا خصف الهمزة والدين لجزاء أي الكفاية يعني وبصحة العبادة قال في جمع الجوامع والعبادة إجذاؤها أي وبصحة العبادة إجذاؤها أي كفايتها نأخذ جمل جامع أي كفاية لأي الكفاية أدخل ال واستعوض بها عن الضمير مضاف إليه أي كفاية أي كفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد أي كفاية في إيه يعني في سقوط التعبد يعني إيه سقوط التعبد أي الطلب وإن لم يصدف القضاء لأننا نحن نكلم على تعريف المتكلمين فالعبرة هنا ليس بسقوط القضاء والدين فحة الدين الإجزاء أي الكفاية بالعبادة في إسقاط التعبد بها يعني في إسقاط الطلب يعني موافقة أمر الشارع لا في إسقاط القضاء وقيل إجزاؤها وقيل إسقاط القضاء أبدا يعني وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها زي ما عرفوا كن La Sats 한국에 سقوط القضاء عرفوا ببه دائعنا بأنه سقوط القضاء على القول المرجوخ's الصحة يأتينا ببه القول المرجوخ في الإجزاء يبقى الإجزاء هو الكفاية بالفعل في إسقاط التعبد كما أن الصحة موافقة أمر الشرق ولو قلت إن الصحة سقوط القضاء فإنك تقول الإجزاء ها الكفاية في سقوط القضاء وقيل إسقاط القضاء أبدا فصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له على القول المنزوح فيهما قال وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها أي إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها فيقال صحة العبادة وأجزأت وقد قيل في معنى الإجزاء هو الكفاية في إسقاط التعبد لو ايه بالفعل في إصطاط أن تعبده وهو الأظهر فإذا صحة العبادة ترتب الإجزاء إذن يترتب الإجزاء على صحة العبادة وليست العبادة هي الإجزاء زي ما قلنا كلها بصحة العفد يتقابل غاية فبصحة العبادة إجزاؤها لا أن صحتها هو هي إجزاؤه ما الإجزاء الإجزاء هو الكفاية في ايه الكفاية في إسقاط التعبد على الصحيح، وقيل في قط فإذا صحت العبادة ترتب الإدناه وهو إسقاط التعبد، وهو ما عن المتكلمين. وقيل الإدناة الكفاية في إسقاط القضاء، وينقله عن الفقهاء على ما سبق في تعريف الصحة. والفرق بينهما من وجهين: الأول أن محل الصحة أعم من محل الاجزاء أن محل الصحة أعم من محل الاجزاء فإن صحة موردها العبادة وغيرها فتقول هذه عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة ومورد الإجزاء العبادة فقط فلا تقول هذه معاملة مجزئة وإنما تقول ايه عبادة مجزئ يعني الصلاة تجزئه وتفح منه لكن ما تقولش البيع مجزئ تقول البيع ايه فذا الصلاح يعني مش مش ما تقولش يعني حرام تقول كده لكن هذا الصلاح العلماء العلماء الصالحوا على أن الصحة اعم يعني تشمل عبادة المعاملة وأن الإجزاء قصم بإيه بالعبادة فقط بل زعم بعضهم اختصاصه بالواجب مش بس بالعبادة ده بعضهم ضيقه أكثر عشان كلا قال إيه بقى بالفعل في إسقاط أم تعبدا وقيل إسقاط القضاء أبدا ولم يكن في الفعل ولم يكن في في العقد بل ما طلبا يخصه وقيل بالله واجبا ولم يكن هذا الإجزاء في العقد بل فيما طلب من عبادة يخصه يعني يكون خاصا بهذا وقيل مش بس العبادة ده قيل خاص بما هو خاص من العبادة وهو الواجب من العبادة وقيل بالذ يعني بالذي يعني وقيل بالذ وجب اذا عندنا اجزاء فيه قولان القول الاول انه خاص بالعبادة دون المعاملة القول الثاني اخاص كمان ان هو ايه خاص بالواجب من العبادة ان ما الصحة في الواجب وغير الواجب في العبادة وغير العبادة الفرق الثاني بين الصحة والإجزاء أن معنى الإجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي، وذلك يعني أن العبادة المأتية بها على وجه الشرع هي موافقة الشرع يعني وصفان وزيودي وهو موافقة الشرع وهذا هو الصحة. وعدمي وهو سقوط التعبد نتاعدك الكفاية إيه هي إسقاط التعبد أو سقوط القضاء حتى على القول الثاني وهذا هو الإجزاء يبقى العبادة موافقة أمر الشارع الصحة موافقة أمر الشارع الموافقة دي فعل ولا يعني وجوده عدم وجود الإجزاء سقوط التعبد على التعمير بسقوط مش إثقاط وضيناهما فرق سيئة سقوط التعبد السقوط ده أمر عدبي فهذا فرق فقلت قال البرموي قلت وفرق ثالث أن الإجزاء مرتب على الصحه وده اللي عبر عنه في جمع الجامعة إيه؟ والدين الإجزاء ية أي الدين الإجزاء وليس أن الصحة في الدين أي في العبادة هي الإجزاء فالإجزاء إخدائ parole ها كون الفعل على وجه كون الفعل على وجه يسقط التعبد لا نفس السقوط ولا الإسقاط كما عبر أو كما وقع لبعض الأصلين الانك بالإجزاء ليس هو سقوط التعبد ولا إسقاط التعبد كمان. إنما هو تقول كون الفعل على وجه يسقط به التعبد وقيل إن, إن الإجزاء هو في إسقاط القضاء يعني الكفاة في إسقاط التعبد هو الصحيح وقيل في إسقاط القضاء فعلى هذا القول يستلزم الاتيان بالمأمور الإجزاء أيضا عند أصحابنا والأكثر فالإجزاء مختص بالعبادة مطلقا يعني سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة وهذا هو الصحيح ونقله السكي عن الفقهاء وقال ابن العراق هذا هو المشهور ان العبادة الواجبة والمستحبة يقال فيها مجزئة عام من ان تكون خاصة بالواجب فقط فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة كما يقال ذلك في الواجب عند نفل دفر ولا يقال لغير العبادة فلا يقال في المعاملات تجزئ بل موردها يعني مورد الاجزاء العبادة فقط بخلاة الصحة وقال القرافي والأصفهاني في شرحهما شرحيهما للمحصول وشرح التنقيح للقرافي يختص الإجزاء قول الثاني بقى وقيل بالله واجب يختص الإجزاء بالواجب من العبادة فقط يبقى هو باتفاق على المشهور لا يدخل في المعاملة لكن اختلفوا بعد ذلك هل يكون في كل العبادات او انه في الواجبات فقط المشهور ايضا انه في كل العبادات واجب غير واجب والقول الثاني في الواجبات فقط فلا يلزم في كل مطلوب حتى عشان كده وبين ايه ولم يكن بالعقد بل ما طلب يقصه طلب يعني سواء كان طلب ولوج او استحباب وقيل بالله الواجب بالواجب مطلوب على نذوج فقط حتى ان من اوجب الاضحيه استدل بحديث اربعه لا تجزئ في الاضاح شوف العلماء بيفكروا ازاي يا قال لك قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تفزقوا في الأضاحي قال لا تفزقوا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجوها إلى آخرة يدل على وزوب الأضحية قالوا له فين يا عم الحديث يتكلم على إيه على عيوب الأضحية ما اللوما للوجود قال له من تشاكب بالك الإجزاء يتعلق بالواجبات فلو لم تكن واجبة لما عبره بالإجزاء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة في العناق تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك على أحد الوجين في ضبطه وتجزئ يعني لا على فتح التاء لأنك لو قلت بقى لا تجزي كده ما أسفل بليش ليه؟ لأنها معنى تقضي وتغني تجزي نفسنا عن نفس شيء شيئا لكن نحن نمنع ذلك ونقول إن الدليل دل على أنها سنة وفي هذا وإحنا بقى نقول له اما احنا بقى الجمهور يقولون في العبادة المطلقة قالوا ده دليل ده احنا نستدل بيه على وجه آخر ونقول هذا دليل على أن الأضحية يعبر فيها بالإجزاء مع كونها سنة فالإجزاء وليس الخطم بالواجب وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة ونقل عن الفقهاء واعترض بأن أصحاب الشافعي استدلوا على وجود قراءة الفاتحة برواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقع فيها بأم القرآن والسدل على وجوب الاستنجاء بحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائز سليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والإجزاء لا يقال إلا على الواجب وقد يجاب عن ذلك بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم لاعتقاده ده تمحل يا قال لا ده هما يستدلوا بالحديث ده ده يستدلوا به بي بناء على اعتقاد الحمث المخالف أو على اعتقاد من يخالفه لمد الإزاء خاص بالعبادات بالواجبات. إنما وردوه ردا على مخالفهم لاعتقادهم الإزاء لا يقال إلا في الواجب والرد يقع بما يعتقده الخصم وإلا ما اعتقده الراد. وفي هذا الجواب نظر. فعلًا فيه نظر. خلصنا الآن إلى أن الصحة على كلام المتكلمين تعريف المتكلمين وثبوت الوجهين الشر وعلى تعريف الفقهاء إسقاط القضاء. ثم يجمعهما ترتب الأثر مطلوبنا الفعل عليه عند كثير من الأصليين لكن الأدقة أن تفرق فتقول بصحة العقل تترتب آثاره عليه وليس أن الصحة هي ترتب الآثار وبصحة العبادة الإجزاء فالإجزاء ينشأ عن الصحة ثم ما الإجزاء؟ الإجزاء الكفاية في إيه؟ في اسقاط التعبد يعني اسقاط الطلب عندما قال ان الصحة اضافه الشرع ومن قال ان الصحة اسقاط القضاء قال الاجزاء الكفاية في اسقاط القضاء ثم بعد هذا فرق فرق بين صحه ايضا الفرق الاول ان الاجزاء نشا عن الصحه الفرق الثاني ان الصحه اعم فانه الصحة في العباده والمعامله والاجزاء في العباده دون المعامله وقيل ان الاجزاء في واجب العبادات لا في غيره قال في جمع الجوامع وقيل إثقاط القضاء ويختص الإجناء بالمطلوب اللي هو إيه ولم يكن في العقد بل ما طلب فرق الأول أنه مش في العقد بل ما طلب أي من العبادات في المطلوب من واجب ومندوب يعني في العبادة لا يتجاوده إلى العقد المشارك لا في الصحة وقيل بالواجب وقيل يختص بالواجب من العبادة لا يتجوز إلى المندوب كالعقد والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط ومن شاء الخلاف حديث ابن ماجه, ابن ماجة وغيره أربع لا تجزئ في الأضاحي إلى آخره هنا مباحث قبل أن ننتقل إلى الفشاد والبطلان والفرق بينهما الصحة لا تسلزم الثواب قال الزركشي في البحر المحيط الصحة لا تسلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه لشان كده نقول ترتب الآثار آثار العبادة ايه آثار العبادة إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء مش الثواب لان لو خلينا الصح الثواب الصحة الثواب بقى إذا لم يوجد الثواب ثلاثة صحيح العبادة طب خلينا نتكلم في الصلاة مثلا ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها وده مش حديث لكن معنى صحيح لأن المرء ينصرفه من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها ثلثوها ربعوها اوصل لحد العشر وده ما فيش خشوع خالص على فرض الكلام يبقى ما فيش خالص ثواب طب دخل الصلاة وخرج بلا ثواب الصلاة صحيحة ولا باطلة الخشوع ليس شرطا لصحة الصلاة لكنه شرط للثواب بقدره كلما وجد الخشوع وجد الثواب يعني زاد الثواب بالخشوع إذا لم يوجد الخشوع يبقى في الثواب على هذه لكنها صحيحة ولا لا صحيحة فرتبت آثارها عليه فليس الآثر المترتب أو المطلوب هو الثواب فالصيحة لا تسلم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه قال الشافعي الردة بعد الحد تحبط الثواب ولا تجب الإعادة وحتى هذا عندنا لو أن رجل الحج وارتد ثم أسلم نقول له يجب عليك أن تحج حجة الإسلام ها ما هو وارتده وأسلم تاني والردة أبطرت العمل لأن أشركت لأحبطن عمله خلاص العمل اللي فد بطل وحبه والعياذ بالله أسلم بقى نقول له عليك حجة الإسلام وحجة تاني لا الفقهاء يقولون لا يجب عليه أن يحد مرة أخرى فبيقوله الردة بعد الحد ما فيش تلازم تغبطه الثواب لكنها لا توجب الإعادة لأن الفعل صحيح ومنه الصلاة في الدار المغزوبة يعني عند الشافعي طيب ثواب الصلاة الفاسدة مسألة أيضا سطراضية وجيدة إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها صلى رجل وهو محدث صلى رجل في وقت النهر مثلا صلاة فاسدة هل يثاب عليها قال قال الشيخ عز الدين يثاب على الأفعال التي لا تفتقر إلى وجود الشر من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار يبقى رحل الثاب هي الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال الأفعال دي مش هتصح إلا بالطهارة لكن الأقوال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك وقرأة الفاتحة في قرأة الفاتحة القراءة نفسها من غير مست مفحف ولا صلاة تسلموا أو يلزم فيها مس الطهارة لا فصلى رجل وقرأ الفاتحة وصلاة فاسدة هل يثاب على حروف الفاتحة على كل حرف عشر حسنات زي بر الصلاة قالوا نعم الشيخ عز الدين يقول نعم وقال الروياني في البحث لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه طهارة يعني ثم أبطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه واحد بدأ يتوبى نوى يتوبى الحدث أو الطهارة لما لا يباحه إلا بها مش صفة النية خلاص بسم الله غسل ايده مضمض اشتنشف غسل وجهه مسح رأسه غسل وجهه غسل ايديه مسح رأسه مسح اوضنيه بعدين قال ايه بقى لسه انا مكسل لسه انا فعل رجلي عالخد خلاص مش هكمل وضوء ويسه مدري اصلا عالصبا لسه انا دم اقزنش لما يجي بقى وقت اقوم اتوضع وراح اقفل الحنفية وداخل عالصدير اللي فابد كله هو ده وضوء الاول لا مش وضوء ليه لسه لم يتمت طب اللي فات ده الحاجات اللي عملها دي من نية هل أثيب عليها قال لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائي ثم أبطل الوضوء في أثناء بحدث أو غيرها وممكن كمان أبطلهم مش بس ف... ما كملش ممكن يكون أبطل بعد ما غسل راسه جاءت امرأته ودخلت عليه الحمام فقبلها بشهو فانتقض وضوء ما كملش الراجل يعيني اللي حصل ده هل يبطل الثواب فيما مضى وكذلك الوضوء خلاص ما ينفعش لان شرط الوجوب ما هو ها انقطاع الموجب الموجب حصل في اثناؤه وانا من شروط الطهارة انقطاع الموجب واحد احدث في اثناء الوجوء ما انقطعش انقطاع في الموجب هم موجود ثم أبطل اللبوه في أثناء حدث أو غيره هل له ثواب مفعول منه قال يحتمل أن يكون له ثواب كالصلاة إذا بطل في أثنائها ويحتمل أن يقال إذا بطل بغير اختياره فله ثواب إلا فلا خرج منه دم حاجة بغير اختياره ماشي لكن إذا كان باختياره فلا ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره اللبوه ذا عبادة مراد لغيرها بخلاف الصلاة على كل حال هذا مبحث يعني جيد ومفيد ثم قال قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قدر قد النعمان او قد رأى النعمان اي قابل الصحة الفساد والبطلان بمعنى الفساد والبطلان ايه بمعنى واحد هذا عند جمهور اهل العلم وفرق بينهما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال الفاسد ما سرعه بأصله دون وصف والباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه الحياة قبل الانتقال الى السسد والبطلان هناك مباحث في الصحة لا أحب أن أفوتها عليكم هردّم لنا الصّعْم هذا ونحن نأخذ الصّدر بطلّك لكن من هذه المباحث المفيدة. قال في في التحبير والقبول كصحة مطلقاً، وقيل القبول أخص فتوجد صحة بلا قبول. نحن كلينا على الثواب والصحة. قلنا الصحة لا تسلّم الثواب. المبحث الثاني بقى. القبول هو صحة أن يقبل الله عملك يساوي أن عملك صح. ولا بينهم عموم وخصوصات تكون القبول أخص. فتوجد صحة بلا قبول ولا يوجد قبول بلا صحة czego odwewnal zad0 كلما وجد القبول وجدت الصحة لكن ليس كلما وجدت الصحة وجد القبول هذان قولان للعلماء وحاصل ذلك أن القبول هل هو مثل الصحة أَوْ تُوُجَدْ صَحَةٌ بلا قبول فتكون الصحة أُعَمَّة وكلما وجد القبول وجدت الصحة العكس. في قلن للعلماء أحدهما أن الصحة والقبول متلازمان فإذا نُفي أحدهما انتثى الآخر وإذا أجد أحدهم أجد الآخر وهو قولنا مطلقا القبول كالصحة مطلقا يعني في الوجود والعدم أي في الإثبات والنفس وهذا الذي قدمناه في المت بهذا والمقدم وهو الذي رجعب معقل في الواضح على ما يأتي وغيره وغير. والقول الثاني أن الصحة تنفك عن القبول فتكون ايه الصحة هي اللي تنفك فتوجد صحة من غير قبول لكن ما يجب في قبول من غير صحة لأن القبول أخص من الصحة لكل مقبول صحيح وليس كل صريح مقبولا وسدنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فهل تقول شرب الخمر صلاة باطلة أربعين يوم ولا صلاة صريحة ولكن لا تقبل على من غير ما تجد بقولنا بطيقة ولل العلماء العلماء اختلفوا هل القبول هو الصحة؟ فلما قول لا تقبل صلاة لك أربعين يوماً يشرب القمر يعني لا تصح بس يجب عليك أنها تصلي ولا تصح ولكنها لا تقبل فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه والصحة قد توجد في الفعل ونحوه بفيد ده وجه التفريق إن القبول هو الذي يكون به الثواب وثواب العمل في الآخرة وما إلى ذلك رفعت الدرجات ونحو هذا إنما الصحة توجد في الفعل من غير ثواب كما قلنا كالصلاة التي تصح ولا يوجد فيها الثواب لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارثا بمعنى نفي الصحة ذلك الشرع استعمل نفي القبول بمعنى نفي الصحة إذناعا في عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوش إيه بقى؟ هل تقول لا تقبل صلاء لكن لا تصح من غير طهارة لا طبعا اذا لا تقبل من غير طهارة أي لا تصح ولا تق... لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي لا تصح صلاة حائض الا بخمار يعني حائض يعني بالرب انما الحائض اصلا فا NBC لا يقبل الله صلاة حائض اي امرأة بلغت سن الحيض مش حاب بالفعل حاب بالقوة يعني يعني في سن الحج لا تقبل صلات أحدكم إلى أحدة حتى يتوضأ برضو بمعنى إيه لا تصح وفق تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استد به وقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله إحنا قلنا لا تصح النفقة مش بس لا تقبل لا تصح أيضا من الكافر وتارة تأتي بنفس القبول مع وجود الصح كما في حديث الآبق والشارع بالخمر الذي ذكرناه من أتى عرافا ورجح ابن عقيل أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مرجودا إلا وهو باطل ولد عليه مجيء أمرين من الشارع بقول له لا المسألة فيها تفصيل، الشارع استعمل القبول بمعنى الصحة واستعمله بمعنى أخص من الصحة قال ابن العراقي وظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصفحة كصلاة شارب الخمر ونحوه أن ننظر فيما نفي فيه القبول فإن قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه أجزأ فانتفاء القبول أي الثواب لأن اسم المعصية أحبطه وإن لم يقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور ونحوه فانتفاء القبول شببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها ويلزم من عدم الشرط عدم المشكو يعني بيقول لك إذا ما يكون في القبول مبني على أن الشرط غير موجود يبقى نفي القبول بمعنى نفي الصح زي فتر العورة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فات شرط وهو فتر العورة فات شرط وهو الطهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لكن شرب الخمر شروط الصلاة كلها موجودة فيه لكن لنا في القبول القبول لأن اسم المعصية الليلة تكبها أحبط ثواب هذا العمل فيكون هذا نفيا للثواب لا نفيا للصحة هذا تفريق جيد فاثر القبول الثواب واثر الصحة عدم القضاء ده مابنى على التفريق لا ان اثر القبول الثواب فاذا انتفى القبول انتفى الثواب واثر الصحة سقوط القضاء فاذا لم يسقط القضاء فلا صحة ده برض لابنى على الذهو الفقهاء وهو أن القبول أقص من الصحة إذا يكون القبول لازم الثواب فلا يوجد قبول إلا بثواب والثواب لا يلزم الصحة فقد توجد صحة بلا ثواب وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها فإن القضاء ينتفي بها فسائدة الصحة إيه سيدة الفعل صحيح ومش مقبول عدم وجوب القضاء واحد يقول له يبقى شرب الخمر ده لو قلنا ان القبول هو الصحة الخص ما تقوله زبا عد صلاة 40 يوم هتقول له ايه لا ثواب لك في هذه الصلاة لكنك لا تقضيها واما حصول ثابت مع الصحة ترادف اه يبقى صلاة باطلة نعم ونفي الإجزاء كنفي القبول وقيل نفي الإجزاء أولى بن يعني إذا نفي الإجزاء كان كنفي القبول فيقال لا يجزئ يعني لا يقبل وقيل إن نفي الإجزاء كنفي الصحة ثم قال النفوذ أذ ما خلصنا في آخر مرحلة في الصحة والفساء في مسألة في الصحة النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل تفصحه مرة أول كده في المثل النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفع حاجة نفذت كده زي السهم أو نفذ القضاء خلاص لا تقدر على رفع أمر الله نفذ يعني إيه خلاص حصل لا تقدر على رفعه وقيل تفصح ده المتقل في الشرح لم اعلم ان من اين نقلت هذه يا دي المسألة <تصفيق> حاجة طريفة جدا جدا اننا دهو في الشرح يشرح المتق قال والله مش فاجئ ان اقلت الكلام بمية طيما كان يكنوا يعديها ويفكت صح مش كناسي وليس يجعني كنا وسألوا يبقى سمي لكن هذا ادم العلماء وأطرد من مش أطرد بعدين وأشهد تأثير من ذلك عبارة ذكرها خاصتي في شرح على مستوى واضح وأنا حبا لأقرأها لكم بنفسيها لأن بحثكم أسرع جدا يعني ممكن تكون هذه من أفعال عظيمة في درس هل تعطاء أولاك إن شاء الله في أفضل الزر؟ نعم، خدم أعلى للآن، من أين نخدم الزر؟ النفوذ تطرهن يقدر فاعله على رفع، وقيل كالصح فالتطرهن يقدر فاعله على رفع، كالعقود اللازمة، من البيع والإجارة والوقت والنكاة، ونحوها إذا ازتمعت شروفها، وانفتت موالعها نحن ذكرين بيع عقد لازم، يعني عقد لازم؟ مش الحاكم يقول للبع؟ البي جني ثوسي وهذا ال صدر سنا عطار إذا فحى البيع وعقد النادي بخلاف الوكالة الوكالة عقد جائر أنا أفسد العقد لما تزعل واضح الصار؟ فاتصابوا بذنابهم فعلوا على غدرك العقود الاجمل هذا مهود قلت بدر المنير نفذ سهم مهود كقاعدة وعودا ونفاذ خلق الرميه وفر منها وأردته من الحلف ونفذ في الأمر ينفذ نفاذاً نهر فيه ونفذ نفوذاً قبل ومضى ونفذ العذف كأنه مستعرض من نفوذ الثاني فإنه لا مرد له ونفذ المندل للطريق اتصل به ونفذ الطريق وعم مسلكه لكل أحد فونافذ من أي عام والنفذ يستمشد موجع نفوذ ودعه القول الثاني إن النفوذ تصح يعني أنه من المين نجد البيع أي صح لكن على هذا يكون أعنى من القول المقدم فإنه على هذا يقالوا على العقود الجائدة القول الأول معنى النفوذ خاص بالعقود اللذية فضلوا ثم يقضروا على رفعها فالعقود الجائدة نقضر على رفعها فلا تعبر في الوكالة للنفوذ لكن تعبر في البيع ونحوه والإجارة بالنفوذ لكن القول الثاني لها تفصحها فنجح الهي من أن تقول نفذ البيع ونفذ الوكالة فإنه قد على العقود الجائدة إذا اجتمعت شروفها وشفت وانعوها نفذ العقود أي صحة فيقاله صحيح الشركة وغيرها نفذ بخلاف القول الأول إنه لا يقال في العقود اللازمة كما مثلنا أولا وقال في الورقات والصحيح ما يتعلق به النفوض على المستحدة ونهود بمعنى واحد. الواحد نقل مبقام عنده البطلان والفساد وهل هما مطردتان يكون هذا فيه الدبس قابل ان شاء الله تعالى يجيب بس نقل نتيج جدا قال صوفي في المخدمة المخدمة الضوء والمس وضعه كما شرحانه مع يدي فقالت البدس فائلا من الله تعالى فضلا نصيب من جميل الاجر وتدليل الثواب والمعاقب المجاد والثناء المستحق هنا بدا ربنا وفضله التصيب من تشغيل الواجب من جميل الاجر وتدليل الثواب والمعاقب المجاد والثناء المستحق ثناء لمين بقى الراجل ده يشهد يشهد الا دي ثواب هو اللي بيش عن كتابه فقال إيه لما يجيش رح كلمة كناء المستطاب قال أما قولي وتناء المستطاب فلقهم أثبتوه عند اكتصار الكتاب ونفسي تنفر منه لم إن لم يقفر بذلك إنا إلا كناء الناس وذلك محضر ريال المذكور يتكلم عن نفسي كتاب أنا والله بكل ما هو بعلاه أحد كلما قرأته يعني شاكرا أقول لك اللي بيشفر كنات هو لو بيش قادر أمسح الكلمة دي وعديها وصرفها ضربت لا يجي يشرح يقول لك انا لما قلت الكلام ده كان قصد الرياء المذموم لم يخطب مبارك الى ابن الا تلاقوا الناس وذلك مقصد رياء المذموم وأما الآن وقت الشرح فانه قتل لي تكريرها على وجه الطريق الآن ده لوجه بقى كويس وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى مش الكلام ده بقى هو كان ممكن لو واحد غير يقول ايه وقولي وتنائي المستفاد أردت به الثناء من الله تعالى في الملأ الأعلى وقال تعالى إذا ذكرني في ملأ بكثور في ملأ خير منهم وعبا يبقى أدلة على إنه هو يقصد أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى أنا ما قفرت وقتها إلا ثناء الناس وهذا هو المحبوض يائي المزمون أما الآن وقت الشر فإنه خطر إيه فيه على وجه صحيح وطلبوا التنائي من الله سبحانه وتعالى فإن صح ليه هذا التأويل مع طراخ الزمان هذا الثراثي وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة ولا على من كتب هذا المختبر أن يمسكه يعني أخبر هذا المختبر يمسكه عاوز يمسكه طب إنت ما تتقطعش ليه؟ المدعي في الكلام ده إنت ما تتقطعش ليه رياح لنا والله كان رياحنا يا بدلا ما حاسبك بأن إنت ملاكش لازمة ذاعة يعني عالم كبير مثل هذا الرجل يجع على يشرح كلام نفسه يقول لك أنا كنت مرائي استنظر والله لكنت مرائي ودذلك الوقت ممكن أنا لي معنى كويس لكلامي ولا أنت أصف صفه الخطة لكن أعب الله من هذا الكلام أنا أقول لك هذا الكلام لك حتى يمزدك الثانوالثال وإن شاء أدرى بنفسك وبحالي نتأخذ الله جاء الله وإن الله وإن الله وإنه وراته نكتفي بهذا القدر سبحانك الله ومحمده أشهد الله إله إليه استنظر الله Thank you.